هل هناك فراغ في الكون ما الحائط العظيم وما هي زينة السماء الدنيا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها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 وعشرة مواضع جاءت بالإفراد مئة وعشرين مرة وبالجمع مئة وثسعين مرة ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا في محكم كتابه بأن هناك أكثر من سماء ما كان أمام الإنسان من وسيلة أبدا للتعرف على ذلك فالقرآن الكريم يشير إلى خلق سبع سماوات طباقة وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد على هذه الحقيقة والإنسان في عصر العلم الذي نعيشه لا يكاد يرى إلا جزءا صغيرا من سماء الدنيا ولولا هذه الإشارات القرآنية الكريمة ولولا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه ربنا تبارك وتعالى برحلات الإسراء والمعراج فمر بهذه السماوات ما كان أمام الإنسان من وسيلة أبدا للتعرف على هذه الحقيقة الكونية والسماء لغة كل ما عليك فأضلك وعلماً وشرعاً كل ما يحيط بالأرض من فسحة هذا البناء العظيم الذي يشكل الكون من ضمن هذه الآيات أو كل آية من هذه الآيات الثلاثمائة وعشرة بها حقيقة كونية معجزة لم تكن معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقرون متطاولة من بعده وورودها في كتاب الله بهذه الإحاطة والشمول والدقة العلمية مما يؤكد على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق كما يؤكد على صدق نبوة هذا النبي الخاتم الذي ختم الله تعالى ببعثته النبوات وأكمل برسالته كل الرسالات السابقة ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فحفظت تطبيقا وصدقا لعهده الذي قطعه على ذاته العليا فقال عز من قائل إن نحن زن الذكرى وإن له لحافظون والإشارات الكونية في كتاب الله مما يقطع بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعا بشرية بل هو كلام الله الخالق ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه من هذه الآيات التي تعرضت لذكر السماء في كتاب الله آية كريمة جاءت في سورة قاف يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والآية الكريمة جاءت في مقام الاستشهاد لله تعالى بطلاقة القدرة على البعث كما أبدع الخلق فالذي أتقن بناء هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة بعثه وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين حجة الكافرين حجة المتشككين ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء المنكرين للخلق المنكرين للبعث المتشككين في إمكانية حدوثه قال عزم قائل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والآية الكريمة تحوي ثلاث حقائق محددة الحقيقة الأولى بناء السماء والسماء كما أشرنا منذ اللحظات هي كل ما يحيط بالأرض من خلق فنبدأ بالكرة الأرضية وهي كرة من الصخر تقدر كتلتها بحوالي ستة آلاف مليون مليون مليون طن معلقة في الفضاء تدور حول محورها دورة كاملة كل يوم كل 24 ساعة يتقاسمهما ليل ونهار كما نرى في هذا الشكل يعني أن دورة الأرض حول محورها هي التي تؤكد على عملية تبادل الليل والنهار بطريقة منتظمة ولولا تبادل الليل والنهار ما استطاع الإنسان أن يحيى حياة سوية على الأرض ما استطاع أن يؤرخ للأحداث ولا أن يحدد للمواقيت ولا يسجل التاريخ وما استطاع الإنسان أن يحقق وجوده على هذه الأرض فربنا تبارك وتعالى من علمه وحكمته جعل هذا التبادل الآية من آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق والأرض تدور حول محورها أمام الشمس وهذه الدورة هي التي تجعل نصف الأرض المواجهة للشمس في النهار ونصفها البعيد عن الشمس في الليل ويدور حول الأرض القمر ودوره القمر حول الأرض تتم بنفس سرعة دورته حول محوره فنحن نرى نصفا واحدا من سطح القمر نرى نصف القمر حوالي 55% فقط من سطح القمر والنصف الباقي يبقى في ظلام بعيدا عنا والأرض والقمر يدوران حول الشمس والشمس كما نعلم نجم متوهج مشتعل مضيء بذاته فرن ذري كوني كبير تحدث في داخله عملية الاندماج النووي تتحد نوى ذرات الإدروجين مع بعضها البعض بإرادة الخالق سبحانه وتعالى فتكون نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة هائلة وعملية الاندماج النووي هي وقود النجوم وشمسنا نجم متواضع تبلغ درجة حرارة في قلبها حوالي 15 إلى 20 مليون درجة مئوية وعلى سطحها 6 ألاف درجة مئوية وما يصلنا منها من طاقة هو وقود الحياة ودفء الحياة وسر الحياة على سطح الأرض وتخيل الناس في بدء الأمر أن مجموعتنا الشمسية المكونة من الشمس وما يدور حولها من أجرام عطارد الزهرة الأرض المريخ المشتري زحل يورانوس نبتون وبلوتو تخيلوا أن هذا كل الكون ولكن اتضح لنا أن هذا البناء المحكم الدقيق عبارة عن لبنى صغيرة في بناء أعظم يعرف باسم المجرة ومجرتنا سكتة اللبنة أو ضرب اللبنة أو الطريق اللبني عبارة عن حشد هائل من النجوم وكل نجم من هذه النجوم طبعا له توابعه كما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك إلى غير ذلك وهنا ثراء لنا يعني تكون مجرتنا وهذه المجرة تحوي أكثر من مليون مليون نجم كل من من هذه النجوم له ثوابعه كما أن الجمسنا ثوابع ما سكة التبانة أو ضرب اللبانة عبارة عن قرص هائل سميك في وسطه له قطر هذا القرص مئة ألف سنة ضوئية وسمكه عشر ذلك حوالي عشرة ألاف من السنين والسنة الضوئية تقدر بحوالي تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر وبجموعتنا الشمسية شمسنا وتوابعها تقع على بعد حوالي ثلاثين ألف سنة ضوئية من مركز المجرة وعلى بعد حوالي عشرين ألف سنة ضوئية من أقرب أطرافها وهذه المجرة يعني محكمة الأبعاد محكمة الدوران محكمة الحركة هذه المجرة تتم يوم هذه المجرة 225 مليون سنة يعني تكمل دورة كاملة حول محورها في 225 مليون سنة هذه صورة لقطاع في مجرتنا نرى أنها عدسيه الشكل تسمق في الوسط قليلا سمى قرص المجرة ولها أطراف حلزونية لها شكل حلزوني تنتشر فيها النجوم وتوابعها انتشارا هائلا مما يشير إلى عظمة هذا البناء وتخيل الناس في بدء الأمر أن مجرتنا ذات المليون مليون نجم هي كل الكون فإذا بعلم الفلك يؤكد لنا على أن بالسماء أو بالجزء المدرك من السماء الدنيا مائة ألف مليون مجرة إلى ثلاثمائة ألف مليون مجرة عدد هائل وان هذه تسبح في جزء من السماء الدنيا يقدر قطره بحوالي 24 ألف مليون سنة ضوئية ومن المجرات الحلزوني كمجرتنا ومنها الكروي لها أشكال مختلفة بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا في حشود تتعاظم باستمرار من المجرة إلى التجمع المجري إلى التجمع المحلي إلى تجمع المجر الأعظم إلى تجمع المحل الأعظم إلى تجمعات الأكبر من ذلك حشود لتجمعات المجرية العظمى لتبني هذا البناء العظيم الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته فبناء السماء آية من آيات الله الشاهدة لهذا الخالق العظيم بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق لذلك قال عزم قائل أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السماء فوقهم كيف بَنَيْنَاهَا؟ فبناء السماء من أعظم دلالات طلاقة القدر الإلهية طلاقة هذا الخالق العظيم إبداعه لصنعته إثقانه لخلقه لهذا الخالق العظيم بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية الكاملة فوق جميع خلقه لأنه تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية واضحة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه هذا البناء العظيم الذي يراه العلماء الآن في شرائح يعني نحن نرى شريحة فقط من السماء الدنيا لأن القرآن بنصه يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى ولقد زيدنا سماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي النجوم هذه الشريحة التي يراها العلماء من السماء الدنيا يقدر قطره أكبر واحدة فيها تسمى بالحائط العظيم تم اكتشافها في أواخر الثمانينات من القرن العشرين يقدر قطرها ب وخمسين مليون سنة ضوئية وعرضها بحوالي 200 مليون سنة ضوئية وسمكها بحوالي 15 مليون سنة ضوئية 52 مليون في 200 مليون في 15 مليون هذا هو الحائط العظيم أكبر تجمع أدركه الفلكيون في زماننا وسنة ضوئية كما أشرنا تقدر بحوالي 9.5 مليون مليون كيلومتر فلنا أن نرى في بناء السماء وفي توزيع الأجرام المختلفة فيها وفي تعدد أنواع الخلق وأشكال المادة وكثافتها آية من آيات الله سبحانه وتعالى في طلاقة قدرته وإبداع صناعته وإحكام خلقه نرى في هذه الصورة أحد الانفجارات العظيمة التي تسمى بالسوبر أو المستعيرات العظمى ومثل هذه الانفجارات هي مرحلة من مراحل تخلق النجوم وقد يبقى أثر هذا الانفجار لآلاف السنين لضخامته وتعاظم كم الطاقة الناتجة عن تكمله نرى أيضا من النجوم مراحل مختلفة هذه تجمعات لبعض تجمعات الكروية للنجوم نرى في صفحة السماء خلق شن التباين في كثافة المادة في انتظام البناء في وحدة الحركة كل ذلك يشهد للخالق سبحانه وتعالى بأنه أتقن بناء هذا الخلق السماء التي هي من أعظم دلالات الألوهية ومن أعظم دلالات الربوبية ومن أعظم الشهادات على قدرة الخالق العظيم في إبداعه لخلقه ولذلك الآيات القرآنية كثيرة جداً التي تنبه الإنسان إلى النظر في السماء وإلى الاستنتاج الحكمة من دقة هذا البناء وانتظام حركته وتعاظم أبعاده وضخامة اتساعه وانتظام كل جزئية من جزئياته على تباين الكثافات وقدد الأحجام وضخامة التجمعات وذلك يشهد للخالق سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وخضرته وأن بناء هذه السماء لا يمكن أن يكون أمرا عشوائيا ولكنه بناء مبني على تقدير دقيق وإحكام عظيم وعلم شمولي كامل لا يستطيعه إلا إله عظيم نحن من نجوم السماء ما يعرف باسم النجوم الراديوية التي تطلق موجات راديوية هائلة قد تدرك عبر ملايين السنين الضوئية وتصل إلى سمائنا على هيئة طرقات لطيفة على أبواب سماء الأرض ولذلك سمها القرآن الكريم بالطوارق الطارق والسماء والطارق وما أدرك من الطارق النجم الثاقب هذه الموجات الراديوية تطرق صفحة سماء الأرض تماما كما يطرق الطارق على أبواب الناس باب أو باب حديدي وقد سجلت هذه الأصوات وأكدت لنا بدقة فائقة روعة التعبير القرآني الطارق سماها العلماء البلسارس أو النوابط لأنها تأتي بنبضات كنبضات القلب ولكن التعبير القرآني الطارق لو استمعنا إلى صوت الطارق لادركنا تماما الإدراك مدى دقة التعبير القرآني لوصف هذه النجوم بالطوارق والموجات الراديوية التي تظهر في هذا الشكل باللون الأحمر والمجرة التي بها هذه النجوم الراديوية هي الموجودة في الوسط النجوم طبعا تمر بمراحل في الخلق هائلة أيضا تؤكد على دقة الخلق يخلق ربنا تبارك وتعالى النجوم كما خلق كل هذا الكون من دخان السماء ويقول رب العزة والجلال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين والنجوم تتباين أحجامها فهناك النجوم العادية كشمسنا وهناك النجوم العملاقة التي تعرف باسم العماليق العظام يبدأ خلق النجم من دخان السماء يتكثف الدخان على ذاته بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وبأمره تبدأ في داخل كتلة الدخان عملية الاندماج النووي يبدأ في التوهج وفي إطلاق الطاقة فيتحول إلى ما يعرف باسم النجم العادي أو نجوم النسق العادي من سيكونس ستارز النجم العادي يظل 90% من عمره في هذه المرحلة والنجم العادي كشمسنا 90% من عمر النجم العادي يمر بهذه المرحلة التي تعرف باسم مرحلة النسق الرئيسي للنجوم ثم يعني نتيجة للتفاعلات النووية في داخل هذا الفرن النووي الكبير ينفجر النجم على هيئة عملاق أحمر وانفجار العماليق الحمر ندركه من فوق سطح الأرض لأنها أحداث كونية كبرى نتيجة هذا الانفجار تتكدس مادة في داخل هذه الغلالة الدخانية على هيئة ما يعرف باسم السدم الكوكبية السديم الكوكبي بداخله كتلة ذات كثافة عالية تعرف باسم القزم الأبيض والأخزام أو أخز النجوم لها أشكال كثيرة منها الأخزام البيضاء الحمراء البنية السوداء وسبحان الله يعني تبلغ كثافة المادة في القزم الأبيض حوالي مليون طن للسنتيمتر المكعب فينفجر في لحظة من لحظاته يتحول إلى العملاق الأحمر وتظل هذه الدورة عملاق أحمر ينفجر يتحول لديم كوكبي ثم يعطينا قزم أبيض ينفجر قزم الأبيض يعطينا عملاق أحمر وسديم كوكبي في داخله قزم أبيض حتى ينتهي الانفجار الأخير بما يسمى بالمستعر الأعظم من النوع الأول ويتحول النجم إلى دخان السماء كما بدأ خلقه من دخان السماء أما العمليق التي تقدر كتلتها بعشرة إلى خمستاشر ضعف كتلة الشمس فيخلقها ربنا تبارك وتعالى كذلك من دخان السماء ثم يتكون بعملية الاندماج النووي هذا النجم العملاق الذي تقدر كتلته بعشرة إلى خمستاشر ضعف كتلة الشمس هذا النجم العملاق يظل في هذه المرحلة أغلب فترة عمره تسعين في المئة من حياته يبقى في نسق رئيسي، لكن حينما ينفجر هذا العملاق يعطينا عملاق أحمر عظيم أو مسمى السوبر جاند. طبعا يبلغ في ضخامته وفي حجمه وفي طريقة انفجاره عشرات الأضعاف للمستعر أو النجم الأحمر أو العملاق الأحمر العادي حينما ينفجر تتكدس المادة في داخله بشكل أكبر من تكدس الأخزام البيض حينما تتكدس المادة ينتج عن ذلك إما نجم طارق أو يسمى البلسار النجم النابض أو النوابض أو النجم الطارق لأنه عبارة عن نجم صغير لا زي قطره عن 15 إلى 20 كيلومتر يدور حول ذاته دورات سريعة للغاية تقدر بأكثر من 30 دورة في الثانية الواحدة ويطلق مع هذه الدورات موجات راديوية شديدة تطرق صفحة السماء كما يطرق الطارق على الباب ولذلك سماها ربنا تبارك وتعالى باسم الطوارق قد تكون كتلة النجم أكثر من ذلك فيؤدي انفجار المستعر أو الأعظم الكبير هذا يؤدي إلى تكون ما يعرف باسم الثقب الأسود أو البلاك هول أو كما سماه القرآن الكريم النجم الخانس الكنس لأنه له كثافة عالية فائقة للغاية لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقاله وإذا سقط عليه الضوء لا ينعكس من سطحه وهذا النجم يشد اولا يبتلع كل ما يدخل في أفقه من صور المادة والطاقة ولا ندري أين تذهب وكأنها شهادة لله سبحانه وتعالى بالقدرة على الإثناء إلى العدم كما خلق هذا الكون من العدم هو قادر على إثنائه إلى العدم فمع توسع الكون وتمدده نرى المادة تتخلق لتملع المسافات الناتجة بسرعات هائلة ولا ندري من أين تأتي المادة والطاقة فيرينا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء قدرته على الخلق من العدم كما يرينا في ابتلاع الثقوب السود أو النجوم الخانسة لمادة وطاقة الكون إلى حيث لا ندري صورة من صور الإثناء إلى العدم فالنجوم العملاقة أو العماليق يبدأ خلقها من دخان الكون، تعيش فترة طويلة في هذه الكتلة الهائلة التي تقدر بعشرة إلى خمستاشر ضعف كتلة الشمس، حينما تنفجر على هيئة سوبرنوفا من النوع الثاني، مستعر أعظم من النوع الثاني، ينتج عن هذا الانفجار تكدس للمادة في داخلها، وبناء على الكتلة الأصلية، هذا التكدس إما أن ينتج لنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى نجما طارقا أو نجما نابضا أو نجما نيوترونيا كثافته تقدر بمئات البلايين من الأطنان للسنتيمتر المكعب أو قد ينتج ثقبا أسودا تقدر كثافته لم تعرف كثافته بالضبط ولكنها تصل أو تتجاوز الكثافة النووية المقدرة ب 250 ألف مليون طن لسنتيمتر المكعم ثم في النهاية قد ينفجر هذا الثقب الأسود الذي يظل يبتلع في صورة صور المادة والطاقة لأنه كنجم يضور حول ذاته فيشد من النجوم التي لا يستطيع ابتلاعها طيارا من الإلكترونات ويظل كتنته في التضخم حتى ينفجر ويتحول إلى دخان السماء عبر ما يعرف باسم أشباه النجوم هذا الخلق البديع الذي ينوعه ربنا تبارك وتعالى كله من دخان السماء فنرى النجوم العادية نرى النجوم العملاقة نرى تجمعات النجوم المختلفة نرى مراحل تخلق النجوم من النجم العادي إلى العملاق الأحمر إلى السدم الكوكبية إلى الأقزام المختلفة إلى المستعر الأعظم من النوع الأول أو نرى أن العماليق من النجوم تتخلق أيضا من دخان السماء وتتحول في النهاية إلى النجوم النيوترونية أو إلى أفقوب السود هذه صورة لموقع ثقب من السود ونرى كيف تبتلع المادة تبتلع طياراً من الإلكترونات من كل الأجرام التي لا تدخل في أفوقها والتي لا تستطيع إجذابها ولكن بما أنها تقبل أسود نجم فهو يدور حول ذاته ثم يجري في مدار محدد له فيكني الصفحة السماء ومن هنا سماها القرآن الكريم النجوم الخانسة الكانسة بقول ربنا تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس ونفي القسم في القرآن الكريم تعظيم للقسم تأكيد للقسم فهذا أمر عظيم لأن العلماء يقولون أن هذه الثقوب السود وأمثالها من المواد الداكنه هي مراكز الثقل في الكون التي تشد إليها هذه الملايين أو ملايين الملايين من أجرام السماء التي تحتاج إلى قوة هائلة تشدها إلى مركز واحد وهذه الثقوب السود وأمثالها من المادة الداكنة أو المادة السوداء هي التي يعبر عنها العلماء باسم مراكز الجذب الكبرى في صفحة السماء هذا البناء على تعدد أشكاله وأنماطه وصوره وعلى تباين كثافات المادة فيه يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وإبداع الصنع وإحكام الخلق أيضا يقول ربنا تبارك تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينها، طبعا النجوم زينة السماء والقرآن الكريم يحكي ذلك في آيات كثيرة والعلم يؤكد لنا على أن النجوم والكواكب والأقمار وكل المادة في السماء أصلها واحد وهو دخان الكون فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أن زينة السماء هي النجوم فهذا كلام العلم يؤكده وإذا قال أن زينة السماء هي الكواكب فالعلم يؤكد هذا الكلام أيضا لأن أصل الكواكب وأصل النجوم أصل واحد وهو دخان الكون ضدنا بعض المفسرين أن وما لها من فروج هي إشارة إلى إحكام بناء السماء ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر والسماء ذات الحبك أي ذات الإحكام الشديد ذات التباين في كثافة المادة ذات الطرق المحددة والمدارات الثابتة ولكن في سنة 1981 ميلادي 1981 ميلادي اكتشف العلماء ما يعرف باسم المادة الداكنة أو المادة السوداء واكتشفوها من حسابات الجاذبية فأدرك العلماء أن الأجرام المشاهدة لا يمكن أن تتوازن مع معادلات الجاذبية فقالوا لا بد وأن هناك أجرام لا ترى من مثل الثقوب السود أو ما أطلقوا عليه اسم المادة السوداء أو المادة الداكنة وتخيل بعض العلماء المسلمين أن هذه المادة الداكنة تمثل فراغات في الكون فقالوا وما لها من فروج أن ما هنا ليست نافية للجنس علما بأن جميع المفسرين السابقين قالوا أنها نافية للجنس وقالوا وما لها من فروج هذا اسم معنى التي يعني التي لها فراغات والتي لها يعني نقاط خالية ولكن العلم ينفي ذلك تماما ويؤكد على أن من دلائل طلاقة القدرة الإلهية أن سماء لا يوجد فيها فراغات فأولا المناطق المظلمة في الكون لا يمكن أن تكون فراغات بل بالعكس هي مناطق كثافات عالية للغاية يعني لا يستطيع الإنسان أن يتخيل مدى ثقل كثافة المادة أو علو كثافة المادة في هذه المناطق وعلماء الفلك الآن يقولون أن ما نراه في صفحة السماء الدنيا أو حتى الجزء المدرك من السماء الدنيا أقل من 10% مما فيها من مادة والقرآن الكريم يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى فيه على هذه الحقيقة فيقول عز من قائل من قبل 1400 سنة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فالمناطق المظلمة في الكون هي مناطق كفافات عالية وليست فراغات فلا يمكن أن يكون وما لها من فروج معناها يعني التي لها فراغات اتساع الكون ينفي إمكانية وجود فراغات في السماء لأن الكون يتسع بمعدلات تقترب من 90% من سرعة الضوء ولا يمكن مع هذا الاتساع إلا أن تتولد المادة والطاقة من حيث لا يعلم الإنسان لملء هذه الفراغات الناتجة وجود المادة وأضاد المادة يعني أشرنا إلى أن من طلاقة القدرة الإلهية أن ربنا تبارك وتعالى قد خلق كل شيء في هذا الكون من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية واضحة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه فوجود المادة وأضادها يعني مما يؤكد على نفي وجود فراغات في الكون على الإطلاق فالعلم يقول منذ اللحظة الأولى لعملية الانفجار العظيم التي بدأ بها خلق السمات والأرض خلق المكان وشحن هذا وخلق الزمان وامتلأ المكان والزمان بالمادة والطاقة بمختلف صورهما منذ اللحظة الأولى لعملية الانفجار العظيم فلا يوجد مكان بلا زمان ولا يوجد زمان بلا مكان ولا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة فالخلق المادة وأضادها لا بد أن الله تعالى قد عزل أضاد المادة عن المادة حتى يكون هذا الكون لأنه من الثابت علميا أن الأضاض إذا التقت يلغي بعضها بعضا تتحول إلى جفناء كامل من ذلك يتأكد لنا على أن الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصدقها تؤكد على حقيقة أن السماء بناء شديد الإحكام متباين الكثافات متباين صور المادة أن هذا البناء يربطه ربنا تبارك وتعالى بقوة هائلة وأن هذه القوة تعرف الإنسان على صور منها منها القوة النووية الشديدة التي تربط اللبنات الأولية للمادة في نواة الذره منها القوى النووية الضعيفة أو القوى الذرية الضعيفة التي تربط الإلكترونات أو باقي الجسيمات والتي تتحلل بها المواد المشعة بطريقه أخرى القوى الكهرباناطسية التي تتحرك بها يعني مختلف صور الطاقة الناتجة عن النجوم ثم الجاذبية التي تربط بين مختلف أجرم السماء والعلماء يحاولون الآن التوحيد بين هذه القوى كلها في قوة واحدة يسموها الجاذبية العظمى تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه هذه الآية الكريمة أولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج تحوي عددا من الحقائق العلمية المبهرة التي لم يصل علم الإنسان إلى شيء منها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين ووجودها في كتاب الله الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله وسلم أبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته اليوم الدين والذي بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين هذه الإشارات العلمية الدقيقة تشهد للقرآن الكريم بأنه هو كلام الله الخالق كما تشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة وهكذا كل الإشارات الكونية في كتاب الله ومن أبرزها وأعظمها وأشملها هذه الإشارات إلى السماء التي جاءت في 310 آيات جاءت بالإفراد في 120 آية وجاءت بالجمع في 190 آية كريمة وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل فيه هذه المسيرة في إشارة القرآن الكريم إلى السماء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا النطاق جعل له ربنا تبارك وتعالى القدرة على التبرد باستمرار مع الارتفاع حتى تصل درجة حرارة إلى ناقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء. هذا النطاق يتراوح سمكه بين 7 كيلومترات إلى حوالي 16 كيلومتر فوق مستوى صف البحر ولولا خاصية التبرد فيه ما عاد إلينا ماء المطر أبدا أو ما عاد إلينا ما تبخر من صف الأرض أبدا ودوره الماء حول الأرض دورة عجيبة أغلب هذا الماء يتبخر من أسلح البحار والمحيطات وأقله يتبخر من أسلح اليابسة 320 ألف كيلومتر مكعب من الماء تبخر عوما من أسلح البحار والمحيطات وستين ألف كيلومتر مكعب تبخر من أسلح اليابسة وحينما يرده ربنا تبارك وتعالى إلى الأرض مرة أخرى يعيد توزيعه بعلمه وحكمته وقدرته فينزل ينزل ستة وتسعين ألف كيلومتر مكعب على اليابسة بزيادة ستة وتعديل ألف كيلومتر مكعب من الماء وبنقص ستة وتعديل ألف كيلومتر مكعب على البحار والمحيطات